وهنا أنبه طلاب العلم على أمور مهمة منها طبعا أولا قبل كل شيء نحمد الله جميعا على توفيقه وتيسيره ومعونته فبالشكر تستدام النعم وتأذن الله لمن شكر بالمزيد ولمن كفر بالحرمان والعذاب الشديد وهما أمران لا ثالث لهما فنسى الله أن يجعلنا وياكم من الشاكرين ثانيا نعترف لأنمة السلف الصالح ودواوين العلم بفضلهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فنجعل كل ما تعلمناه وفهمناه نصب عيننا فضلهم وإحسانهم إلينا لأن الله جعل شكر ذل الفضل بعد شكر فضله سبحانه وتعالى شكر على فضله سبحانه وتعالى وقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله ولقد وقفت كما وقف غيري ووقف من قبلي وساقف من بعدي أمام هذه الأمة الصالحة من دواوين العلم من السلف الصالح فلا نملك إلا أن نقول اللهم اجزهم عنا وعن دينك وشرعك وأمة نبيك صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت عالما عن علمه فهذه المسائل التي نتعلمها وهذه الكتب التي نقرأها الله أعلم كم سهرت عيونهم وكم تعبت أجسادهم كم تغربوا وكم وكم لاقوا في ذات الله عز وجل فمن حفظ حقهم كثر من الترحم عليهم فهو بخير المنازل عند الله وما أن يبارك الله له ولذلك نجد من أهل العلم ومن طلبة العلم من فتح الله عليه في علمه فإذا نظرت إلى حاله وجدته أسبق الناس إلى الاعتراف لأهل الفضل بفضله فيضع الله له البركة في قوله وعلمه وننبه على هذا لأن هذا الزمان كثر التناسي فيه للحقوق والهضم فيه للحقوق حتى إنك لا تجد الإنسان يقرأ متن عالم لا يدري ما هو اسمه ولربما تمر عليه الشهور والسنوات قل لا أن يقول اللهم ارحمه بل ربما يقرأ الكتاب يقول قال فلان لا رحمه الله ولا يترحم عليه ولا يذكره وكل هذا كما ذكرنا من الغفلة ولذلك من أراد أن يبارك له في هذا العلم فليحفظ حق أهله وأعود وأكرر بلزوم الأدب مع السلف الصالح والعلماء والأئمة ولو رجحنا في بعض المسائل وأصبحت أقوال العلماء بعض العلماء مرجوحة فلا يعني هذا أننا نقول قولا معصوما من الخطأ فلا زالت مكانتهم محفوظة ومنزلتهم مصانة وثوابهم على الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله تعتقد فضلهم وحبهم وتكثر من الترحم عليهم والترضي عليهم وتجعل علمك الذي تتعلم إشاد بهم كيف يقرأ الإنسان كتاب عالم لم يستشعر حقه وقدره وكيف تنظر هذا الكتاب الذي بين يديك تصاغ في العبارات في صلاتك وفي زكاتك من الذي صاغها من الذي جلس يتعب نفسه ويجهد فكره حتى يقول كلمة تكون واضحة لكي تفهمها ولكي يقول كلمة حتى إذا فهمتها وعلمتها تتجمل بها أمام الناس وتسلم من الخطأ لو أن هذه المتون ما كتبت كيف يكون حالنا الآن فهؤلاء لهم فضل عظيم علينا بأت الله عز وجل ومن ترحم على مشائخه وعلمائه وذكر جميل ما قدموه وإحسان ما فعلوه بارك الله له في علمه وبارك الله له في وقته وبارك له في عمله قال الإمام أحمد لأحد أبنائي الشيخي أبوك أحد الأربعة الذين أذكرهم في صلاتي. وإن من طلبة العلم من يعرف من نفسه أنه منذ أن وطئت قدمه في طلب العلم على يدي شيخه ما صلى صلاة لم يخصه بدعوة في دينه ودنياه وآخراته الوفاء ما قامت هذه الأمة إلا على الوفاء اللؤم ونسيان الفضل واحتقار العلماء والتربي على غمط حقوقهم ومنازلهم أمر منكر وليس بمعروف وأمر لا يعرفه سلف هذه الأمة وصالحوها والمؤتسوم بهم الذين ساروا على نهجهم ما عرفت الأمة لعلمائها إلا المحبة والتقدير والدعاء والإشادة بالفضل النقطة الثالثة من لازم هذه النقطة أن الإنسان إذا جاء يذكر هذا العلم أن يحفظ حرمات العلماء ويحرص في تعلمه إذا تعلم على حفظ منازلهم وألا لا ينتقصهم ويستطيع أن يعرف الحق دون أن ينتقص العلماء ودون بل إن معرفته بالحق تزيده من حب أهل العلم رحمهم الله هذا أمر مهم جدا وإذا تعلمت على يدي شيخ أو على يدي كتاب يغرس في قلبك محبة العلماء ومحبة دواوين العلم فما قال إلا صدقا ولا نطق إلا حقه وإذا جلس الإنسان بين يدي من يعلمه لكي يقول له لا تغترر بفلان وهذه من أوهام فلان وعلان وهذه من أخطائه وهذه من كذا فتقرأ كتابه أو تجلس مجلسه تقوم من أجل أن تتسلط على حرمات العلماء فبئس والله ما, ما صنعه والله ما قامت الأمة على اللؤم ونسيان الفضل والجميل أن نقرأ كتبهم وأن نتعلم على أيديهم في هذه الكتب التي خطتها أيديهم ونفع الله بها الأمة ثم نأتي ونتسلق على أكتافهم نص الله بعزة وجلال لا يجعلنا ذلك الرجل ما عاشت هذه الأمة إلا على الوفاء وعلى الحب وعلى التقدير لو قلت رحم الله علماء الأمة فقد جمعت بلايين الحسنات التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله لأنه ما يبقى عالم إلا وكان لك مثل أجره وانظر إذا ترحمت عليه واستغفرت له فكثرت الدعاء لعلماء المسلمين وأئمتهم الذين أصلحوا ونفعوا ودلوا على هذه العلوم تقف أمام المسألة فتحتاج إلى كتاب في اللغة لكي يفسر لك كلماتها ثم تحتاج إلى كتاب أكثر من كتاب في كلمة واحدة فتجد هذا يدلك على تصريفها وهذا يدلك على معناها وهذا يدلك على اشتقاقها فتجد كنوزا منثورة وأنت ما, ما تجاوزت كلمة واحدة في المسألة ثم تنتهي من هذا فتحتاج إلى تعريف شرعي فتذهب إلى المطولات إلى كتب الفقه لا شروح لا فتجد أن كل واحد يمدك بعلم وكلهم أمواتهم في قبورهم تغشاهم الرحمات، وأنت ما تشعر بهذا الكتاب الذي بين يديك أنه كتب في ظلمة أو كتب في خوف ورعب حتى صار بين يديك من أجل أن يفسر لك هذه الكلمة فإذا انتهيت من فهم عنوان المسألة تدخل إلى الأقوال العلماء فيها فتجد قد جبع لك اسم عالم من المشرق وعالم من المغرب وعالم من الشمال ومن الجنوب ثم هذا العالم عنه روايتان أو ثلاث أو أربع صحيحها كذا هو قصد كذا ما قصد كذا أصوله تقتضي كذا فتدخل في بحر وعن لا يعلم فضلهم فيه إلا الله جل جلاله حتى إذا منتهيت من هذا كل تحتاج إلى الأدلة فإذا بكتجدهم قد تجد كتب التفسير فتأتي إلى الآية تريد أن تفهم وجه دلالتها فتجد هذا المفسر يمدك بوجه دلالتها من ناحية أصولية وهذا يمدك بدلالتها من ناحية فقهية وهذا يمدك باعتراض على الدلالة وهذا يريد يمدك بجواب عن الاعتراض فتقف حائرا أمام حسنات وفضائل ومعروف لا تستطيع أن تكافئ إلا بالدعاء ثم إذا انتهيت من الدليل من الكتاب تحتاج إلى دليل السنة. ما هو هذا الحديث فتذهب إلى شروح الحديث والمضان في كتب الحديث وتجد تراجع كتب الحديث حتى تصل إلى الحديث من المسألة، ثم تحتاج إلى ثبوته وعدم ثبوته فتجد أئمة شمروا عن ساعد الجد فمن يزولك بين الصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله وضعيف وما هو صحيح النسبة إليه وما لم تصح نسبة إليه يوضع بين يديك في أعمار وأشفار لا يعلم عناءهم فيها إلا الله وحده وإذا بك في النهاية تصل إلى الحق وقد تبين لك وأشفرت لك أنواره وكله وأنت لا تملك لنفسك حولا ونقوه بعد هذا كله ماذا يملك الإنسان والله إن طالب العلم ينتهي من المسألة وأمامه ثلاثين أربعين كتابا لا يملك إلا أن تغرق عيناه من الدم مسألة بسيطة تأتيك يا طالب العلم ما تدري كيف جاءتك وتخط في الكتاب ما تدري من الذي عناه من خطها لك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه فهؤلاء كيف نكافئهم؟ نكافئهم مكافعة العاجز ما نستطيع أن نكافئهم إلا بأمرين كثرة الدعاء والثاني الحرص على نشر هذا العلم واعتقاد حبهم وفضلا لأنه لا يوفق لهذا الخير وهذا النفع العظيم إلا من يريد الله به خيرا وفعلا وجدنا أن الله أراد بهم خيرا حينما أمضوا أعمارهم في هذا العلم النافع وحينما انتفعت الأمة بعلومهم وجدنا بركة هذه العلوم وآثارها فنص الله بعزته وجلاله أن يجعلها أنوار لهم في قبورهم وأنوارا لهم في حشلهم أن يجعلها درجات في الفدوس الأعلى من جلتها هؤلاء ما يستطع ساكفهم تكافئ من؟ تكافئ من علمك كيف تصلي تكافئ من علمك كيف تزكي تقف في مسألة في الصلاة ما تدري فيها السنة من البدعة؟ إذا به ينير لك الطريق لولا الله ثم هؤلاء لضللت وحرت وما عرفت كيف تتكلم بهؤلاء بالله ثم بهؤلاء رقى الناس المنابر وبالله ثم بهؤلاء تصدروا في المحراب وبالله ثم بهؤلاء جلسوا في دروسهم فحفظ حق أهل العلم من أراد أن يتعلم العلم فليتعلم له الأدب وليتعلم له الوفاء ولا فإياك منكرات الأخلاق من الناس من تعلم هذه المسائل وجلس في فرق الذكر من أجل أن يعرف فضل أهل الفضل ومنهم العياذ بالله من يتنكب عن هذا الصراط الطريق المستقيم فعليك أن تحرص أن تكون في الأكمل والأفضل كذلك أيضا مما يوصى به طالب العلم أوصي بعدم الشتات عدم الشتات عدم الشتات ترجع إلى المتن من أوله من كتاب الصلاة وتبدأ تلخص كل باب وتذكر الآتي المسألة صورتها الدليل ولا تشتغل بخلاف ولا قال فلان ولا علان خذ المسألة بدليلها والراجح بدليلها ثم أجرد هذه المسائل واحفظها صمًا واحرص بارك الله فيك على ألا لا تسأم ولا تمل في سيئتك والملل والضيق احرص لك ما تسأم فوالله بعد هذا الضيق فشحة تتمتع بها عمرك كله وبعد هذا العناء راحة ستجدها إذا أفضيت إلى ربك راحة لا انا بعدها أبدا طالب العلم صاحب همة صادقة وإياك الشواغل المشاغل وإياك تشتيت الذهن البعض من طلبة العلم بمجرد ما يأخذ المسألة هنا يذهب إلى المطولات فيأخذ الأقوال والردود ثم يدرس خمسة ستة مسائل من, من الطهارة بهذا الأسلوب فلا ينتهي من كتاب الطهارة إلا وقد تشتت والعياذ بالله وبعضهم لا يثق بشيخه بمجرد ما تأتي المسألة يقول لا هو بشر يأخذ من قوله ويرد يلا يذهب إلى المغنى يذهب إلى المجموع لكي يجد كيف ثغرة ولربما تأتي شبهة يظنها دليلا خذ قولا ممن تثق بدينه وعلمه وتعبد الله بهذا القول بالدليل وإذا وقفت بين يدي الله فقل دليلك من كتاب والسنة حتى تصل إلى درجة الاجتهاد والنظر الآن لا يجوز لك أن تنظر في أدلة الأخرى وأنت لا تعرف الأصول الذي عن طريق يفهم الدليل أترك الدلالة لمن هو أهل بعد ما تضبط الفقه كاملا بهذه الطريقة تعبد الله في عبادكم عام وقد حفظت المسائل ثالثا تحرص كل الحرص على أن تكون دقيقا في الفقه لو استطعت ألا تقول إلا قول من تلقيت عليه عنه العلم لا تزيد ولا تنقص العلم هو الأمانة والعلم هو استشعار الأمانة فإذا أرادت عيناك أن ترى من فتح عليه في العلم فانظر إلى ذلك الذي يستشعر هذا الأمر على التمام والكمال أمين والاستشعار معه في كل ما يقول ويفعل في هذا العلم كيف يأتي إلى مجلس العلم بوده أنه لا يتكلم في هذا العلم إلا بما سمع من العلماء إذا وصل إلى هذه المرتبة ولا يزيد في العلم ولا ينقص منه فليعلم أنه ممن أراد الله به خيرا في الدين الناس ما تريد أراءك ولا تريد اجتهاداتك المفلوتة ما دمتلك منت أهل للاجتهاد لا تريد من طالب العلم أن يأصل ويقعد وهو لم يبلغ درجة التأصيل والتقعيد هذا غش بعض الطلبة إذا جلس شهرا قالوا من طلاب الشيخ فلان يأتي ويأتي بمسائل جديدة ويقعد فيها, فيها, فيها ويقصها على النصوص والله مسائل لو عرضت على جهابذة السلف لجث الواحد منهم على ركبتيه خوفا من الله ليتكلم فيها وهذا مسترس فيها لا يبالي اجعل علمك الحفظ اجعل علمك الأمانة ولما ضيع الناس هذا الأساس ضاع العلم انظر الآن في درسك في محاضرتك في كليتك في جامعتك لما تأتي إلى شيخ يلقي درسا في الفقه في الصلاة في صفة الوضوء يذكر الحكم ودليله حتى يتم المسألة تصور الطلاب المسألة وضبطوا كما واضحا بالدليل لكن إذا جاء وقال المسألة الأولانية الأولى الأولى الوضوء ما أخذ من الوضاء؟ قام له قل لماذا أخذ من الوضاء؟ ما الدليل على أنه أخذ من الوضاء؟ ما هي هذه الوضاء؟ ثم دخل معه في إشكالات يجادل في هذا الشيء تجد الوقت يذهب ولا يتعلم أمثال هؤلاء إلا الجدل وتجد تجد السنة تنتهي ولم يحصل هؤلاء إلا الجدل ومع ذلك يظن أنه أنبى الطلاب وأنه أحسن الطلاب ولكن تجد الذي أنصت وحفظ العلم أولا فهم يحرص بكل شيء يقال ممن يثق بدينه أن يأخذه من نثرت بين يديه الجواهر أخذ ومن لا يعرف قدر الجواهر رماها ولم يبالي من حضر قسمة المال من حضر وهو عطشان المورد العذب عب منه وملأ ولو استطاع أن يملأ الماء كله لأخذه هكذا طلبة العلم مع العلم الذي يأتي ويحب ويحمل ماء للأمة هذا هو الذي ينتفع الذي يجلس يجادل ويماري يجادل في مجلس العلم أو يجادل بعد ذلك ويمتري ما يجد شيئا ولذلك بورك لهؤلاء وضاع هؤلاء إذن ليست العبرة أن يختم الشيخ الكتاب قد تجد هذه النوعية الصادقة تقرأ باب الطهارة باب, باب الوضوء من الطهارة فتجد الوحد يتمنى أن نعطلق كله في باب الوضوء لأنه سيلخص ما قوله الشيخ ويلخص المسائل ويذكر أدلته ثم يجلس ليلة ونهارا ينتظر متى يحفظ هذه المسائل فتجد إذا قال له شيخ أزيدك يقول له لا اللي عندي يكفيني حتى أضغط بعد ثلاث سنوات أربع سنوات تجد الواحد من هؤلاء عن أمة وتجد من, من يأخذ مثلا جاء دورة في الفقه جاء وحضرها ثم بمجرد من قال والله الشيخ ما أكمل الكتاب لا ما, ما في شيء يلا ندور على دورة ثانية ودورة ثالثة ورابعة وإذا به في بيته الأشرطة موجودة والمذكرات موجودة وكتب العلم موجودة ولكن نزعت البركة لو جيت تسأل عن باب يضبطه لا يضبط لو جيت تسأل عن مسألة أصل ما يؤصل دعادة مظرف المنهجية وكم من أمور استفادها الخلف من السلف ضيعناها كان العلماء في القديم مسألة الضبط بالمذاهب دون تعصب وهذه قضية حقيقية شيخ رسام تلمذ على مدى الحنابل حتى أتقن وجوده ما تأتي بمسألة لو لك قال فيها الإمام أحمد وعن الإمام أحمد أربع روايات خمس روايات الرواية الأولى عن ابنه صالح الرواية الثانية عن ابن عبد الله الرواية الثالثة عن مهنا الرأي الرابعة عن فلان هذه أصح من رواية هذه لأنه إمام مجتهد وأهل الإجتهاد فعرف قدره قدره وحقه فضبط علمه كما ينبغي. ثم لما فتح الله عليه بالضبط علم العلماء انتقل حتى أصبح شيخ الإسلام ديوانا من دوام العلم هذا الانفلات هو الذي ضيعنا وبهذا التقيد عاشت الأمة أكثر من ثلاثة عشر قرن وهي تتلملذ على علوم هؤلاء المذاهب الأربعة ومذهب الظاهريه وتعد لكل مذهب أصوله فكانوا يعظمون الفتوى وما كان أحد يتكلم يفتي إلا سؤل من أين هذا الأصل الذي أخذه فإذا جاء يفتي بأصل عند الحنفية قال فقال الحنفية هذا الأصل ضعيف عندنا هذا الأصل كذا كانت مضبوطة الأمة معروف من يتكلم بماذا يتكلم لكن الآن أول كانت مضبوطة في عوامها وطلبة علمها وعلمائها وهذا كل من قرأ المناقب وحوادث الإسلام وكتب التاريخ يجد هذا جليا لما سلخت الأمة من قضية الاتباع ولزوم القول بدليله وأصبحت مفلتة أصبح كل يفتي وكل يجتهد هل هو أهل أو ليس بأهل ما, ما في علامات معين نستطيع أن نميز ولا في أصول حتى لو أراد أن يغش في فتوى ما يستطيع حد أن يجلي غشه لأن ما في ضوابط معينة ومن هنا نعود إلى ما عاد إليه السلام نقول قلة المقرأ مع الضبط والتركيز والعناية بالدليل على المسأل وعدم التشتت بالخلاف وكثرة المراجعة مع الحفظ إذا قرأت باب الصناء إن استطعت لن تكون طالب علم حتى تكون المسائل التي تليت عليك جميعها مستحضرة مكتوبة محفوظة في صدرك تستطيع في أي وقت أن تستحضر المسألة وصورتها والدليل إذا وصلت إلى هذا نعم طرقت بابا من أبواب العلم حق أما أن تستكثر من الأبواب وتستكثر من الدورات وتستكثر من هذا بدون نتيجة والنهاية الشتات إذا الحصار ما أمكن أوصي بتفريغ الشريط يفرغ الشريط ويأخذ المسائل بعض الإخوة جزام الله خير تبرعوا بتفريغ هذه الأشرطة وطبعها وإن شاء الله ستوزع بعد انتهاء الدورة بإذن الله يحرص على هذا المفرغ ثم تلخصه ثم تذكر الدليل عليه وتحفظ هذا ثم تضع لك مثل فهرس لجميع المسائل التي اخذتها في الطهارة والصلاة لأنك مسؤول أمام الله عنها استشعار الأمانة وهذا من أقوى ما يعينك على الحفظ والله ما من طالب علم يقرأ كتاب الطهارة إلا هو مسؤول أمام الله عن جميع المسائل التي ألقاها الشيخ عليه مسؤول عنه أن يطبقها في نفسه مسؤول عنه أن يدعو إليه ولا يجزل وأن يتحرأ أن ينحرف عن هذا القول الذي ذكر شيخه الدليل إلا إذا كان أهل للإجتهاد والنظر بأن وجد دلالة أصح منه بل يبقى على علم من هو أعلم منه حتى يضبط بهذه الطريقة تحس أن عندك من العلم الكثير وبإذن الله سيبارك لك أوصي بأن تفرغ نفسك لهذا العلم فلو أعطيت العلم كلك لم يعطك إلا بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك وتحدد أوقات مناسبة للحفظ والمراجعة الأمر الثاني إذا حددت الأوقات تحس أنك أسعد الناس بهذا العلم فتشعر أن عندك كنز من الكنوز العظيمة وأي كنز قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام وأي كنز تسعد به فلا تشقى وترفع به فلا توضع فيه سعادة الدنيا والآخر فاحفظ وحس كل مسألة أنها قد تكون هي التي تدخلك الجنة إذا بلغت في العلمك تضبط العلم تحس كل مسألة قد تكون هذه المسألة طريقا لك إلى الجنة لأن الله أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة قد تأتي إلى مسألة تعم بها البلوى فتفتي بها في الناس فيعظم لك بها الأجر حتى تثقل موازينك وقد يكتب الله لك بها رضا لا سخط بعده أبدا فعلى كل حال تحرص على أن تضبط هذه المسائل تتقنها ترتبها ومن الأمور المشاعدة أنك لن تقرأ بابا إلا وقد عرفت المسائل التي قرأتها فيه بحيث لو وردت عليك أي مسألة مباشرة تعرف هل هي مما قرأت أو مما لم تقرأ وكذلك أوصي بالحذر من الغرور الحذر من التباهي بالعلم جلسنا دورة فلان قرأنا على فلان أوصي بعدم الاغترار والله فلان أعلم من فلان عليك أن تشتغل بالعلم بلبه وجوهره وصفائه وبركته ولا تتخذ من قراءتك على شيء وسيلة لاحتقار العلماء وانتقاصهم وازدرائهم بالعكس يزيدكم محبة أهل العلم وتوقيرهم وإجلالهم كذلك أيضا أوصي بالعمل بالعلم ما أمكن فتحرص على أنك لا تتعلم شيء لا تعمل به وأعظم طلبة العلم بركة في العلم إذا رزق العلم النافع ولن يكون ممن رزق العلم النافع إلا إذا رزق الاستجابة لله ورسوله ولذلك تجد طالب العلم الذي إذا قال له شيخه شيئا بالتبيل يسرع للإسجاب والعمل والتطبيق والامتثال من أكثر الناس بركة في العلم رأينا ذلك وقرأنا في كتب العلماء فمن كان مستجيبا لله ورسوله يحس أنه إذا سمع من العالم أن العالم له أهلية ومكان تؤهل أن يقول عن الله ورسوله فهو يستجيب طاعة لله ورسوله وليه يتعالى. فكم من الإنسان أهلكه التعالي وكم من طالب علم مقته الله بتعالي تجد يجلس ويحس أنه يمكن يعني بالخيار أن يقبل هذه المسألة أو يردده بالخيار أن يقبل الترجيح أو يردده بالخيار أن يعمل بهذا أو يرده ليس لك من خيارة ما دمت لست أهل الاجتهاد بل عليك أن تلزم العلماء وأن تأخذ بقولهم وأن تربي فيك شعور الاستجابة. فكنا مع مشايخنا وعلمائنا أدركناهم على هذا محبة العلم والاستجابة للعلم والعمل بالعلم والتطبيق والحرص على الدعوة مما أوصي به المسائل المفيدة مما يعينك على ضبط العلم مثلا لو قرأت صفة تغسيل الميت وجئت بين أبناء عمك بين قرابتك بين جماعة قلتهم يا إخوان بدل أن يضيع الوقت خلينا نصف غسل الميت ولنقول فلام مثلا كيف نغسل وكيف تطبق لهم كيف نصب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف رفع يديه حذوة منكبيه بهذه الصفة ثم بعد ما يكبر يفعل هكذا ثم يقول هكذا ثم كم من حسنات تنثر لك بهذا التعليم وتبدأ بطريقة جيدة مدروسة تربي في نفسك كيف تتكلم كيف ترتب الأذكار ولا تخرج للناس إلا وأنت على أرضية ثابتة واعلم أنك إن جملت العلم جملك الله في الدنيا والآخر فلا تتصدر عجالة عليك أن تهيئ نفسك وأن تحرص على الكمان مو بمجرد أن تضبط باب أو أن تحرص أنك تعلم لا تحرص على التعليم إلا بعد أن تهيئ نفسك لذلك وإذا وجدت في نفسك أنك تستطيع أن تتكلم فقل لا ما أريد أن أتكلم أريد أن أتكلم بأحسن الكلام فإذا وجدت درست كيف يكون الكلام حسنا وأحسن تدرس تقول لا ما أتكلم حتى أعرف ما هو الوقت المناسب للناس وإذا درست يكون الوقت مناسبا درست العبارات المؤثرة والمقاطع المؤثرة خرجت للناس على أرضية خرجت للناس على نور حتى إذا رأوك على كرشيك ومنبرك أجل هذا العلم الذي تنطق به فنسال الله بعزته وجلاله نجملهم بالعلم أن يجمل العلم بنا أن يجعلنا هودات مهتدين غير ظاللين ولا مظللين ونسال أن يتجاوز عن أخطائنا ونسال بعزته وجلاله وعظمته وكماله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أسبق شاءبة رحماتك ووفانك على مشائخنا وعلمائنا ومن علمنا وكان له الفضل بعد فضلك علينا يا حي يا قيوم اللهم نور قبورهم اللهم نور قبورهم اللهم نور قبور موتاهم وأفسح لهم فيها وارفع درجاتهم واغذر لهم مرحمهم معافهم واعف عنهم يا حي يا قيوم واجزم عنا خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناء اللهم من كان من حيا فأحسن خاتمته وبارك في عمره ورزقه واجزه عنا خير الجزاء اللهم اجزي علماء الأمة من سلفها الصالح وأتبعهم بإحسان خير الجزاء وأعظمه اللهم اعظم أجورهم وأجزل ثوابهم وأحسن لنا حسن واكتب لنا حسن الائتساء بهم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال لا يهدي الأحسن إلا أنت أصبح لنا أصبح صفنا عن شرها وسيئة لا يصف عن شرها وسيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك العزمة من الزلل والتوفيق في القول والعمل بارك لنا في علمنا واجعله علما نافعا شافعا يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله